قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يطاهرون منكم من نسائهم الذين يطهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن La la la ولدنهم وإنهم لا يقولون معاكرا من القول وزورا وإن الله لعفوه غفور والذين يظهرون من أههم والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعضل بهن ذالكم تغضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أيتام فمن لم يستطع فأطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة, ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا عدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم إن الله بكل شيء ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما ظلوا ويتناذمانه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ وإذا جاءوا كحيك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول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 عَلَيْهِمْ شَيْئًا إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَاعِلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّيَتَوَكَّلِ الْمُؤمِنُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله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 يطانهم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله وربهم بالله واليوم الآخر من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء